الوحدة الثامنة العمل الدرس الثالث والأربعون الحوار الأول انظر واستمع أعمل طبيبا ماذا تعمل أنت؟ أعمل مهندسا أين تعمل؟ أعمل في شركة أين تعمل أنت؟ أعمل في المستشفى كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل ثمان ساعات في اليوم وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل سبع ساعات هل تحب عملك؟ نعم أحب عملي أنا أحب عملي أيضا والآن جاء دوره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 أحب عملي أيضا الحوار الثاني انظر واستمع ماذا سنعمل بعد الدراسة أنا أدرس الطب في كلية الطب سأعمل طبيبا إن شاء الله أنا أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة سأعمل سيدنيا ان شاء الله أنا أدرس التمريض في كلية التمريض سأعمل ممرضا ان شاء الله أنا أدرس الهندسة في كلية الهندسة سأعمل مهندسا إن شاء الله أنا أدرس الطيران في كلية الطيران سأعمل طيارا ان شاء الله أنا أدرس التربية في كلية التربية سأعمل مدرسا ان شاء الله والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد ماذا سنعمل بعد الدراسة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 أنا أدرس التربية في كلية التربية سأعمل مدرساً ان شاء الله الحوار الثالث انظر واستمع أنا مدرسة ما مهنتك أنا مدرسة أيضاً في أي مرحلة تدرسين؟ أدرس في المرحلة الابتدائية وفي أي مرحلة تدرسين أنت؟ أدرس في المرحلة المتوسطة هل لك أطفال؟ نعم لي أطفال كم طفلا لك؟ لي خمسة أطفال هل تحبين عملك؟ نعم أحب عملي أنا أحب عملي أيضا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد أنا مدرسة ما مهنتك أنا مدرسة أيضا في أي مرحلة تدرسين؟ أدرس في المرحلة الابتدائية وفي أي مرحلة تدرسين أنت؟ أدرس في المرحلة المتوسطة لكي أطفال؟ نعم لي أطفال كم طفلا لكي؟ لي خمسة أطفال هل تحبين عملك؟ نعم، أحب عملي. أنا أحب عملي أيضا.